ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر إذا كانت إذا كانت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صل في رحال قال وحدثني المالك عن, عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح. أن عبد الله ابن عمر كان. قال وحدثني عمالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح. فإن كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان لإمام ذلك تجتمع الناس إليه. قال وحدة من يحيى المالك عن, عن شام بن عروة أن آدم قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعند وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالك يقول لا بد أن يؤذن الرجل وهو راكب. قال وحدة عن المالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن مسجد أنه كان يقول من بأرض عن ملك ملك فإذا أو من الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد فقد شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكلام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 لأن الإمام مالك تكلم عن الأذان لمن كان راكبا أو لمن لم يكن واقفا فكان الأول أن يضيف بدل الوضوء الأذان راكبا بدل أن يقول وعلى غير وضوء مع العلم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهه النداء أو الأذان بغير وضوء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 تخلى عنها جميع المؤذنين الا من رحم الله وهم قليلون جدا يعني يسمحوا لي بالعباره الفصيحه تاعنا كون يصب اسبوع مس ما يقولك صلوا في الرحال يعني لو يصب الحجر ولا يصب اي شيء المؤذن لا يقول صلوا في الرحال او صلوا في البيوت وكان الذي ينبغي على المؤذنين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 لجاز أن يقال إثر الأذان ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال ارجو ان يكون هذا مفهوما شوية عرفت شوية ذكرنا أن السنة إذا كانت إذا كان الجو باردا جدا اجتمع معه الريح و أو كانت الليلة مطيرة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 فنحن نريد أن نتعلمها وأن نحييها ابتداء من هذا المسجد ها فتحي طيب رواية الإمام مالك وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني. اللي راه راديت خاصة اللي متكيين، هذا اللي متكيين الرقد بزاف ولهذا راه المنافسه المنافسة العرس.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 أو ذات مطر في السفر هكذا رواية مسلم. وفي رواية البخاري،, في رواية البخاري، إذا كانت ليلة باردة، أو قال إذا إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في الليلة الباردة أو المطيره في السفر في الليلة أو المطيرة. فمقتضى روايه رواية الإمام مسلم، ومقتضى رواية الإمام البخاري.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 ان يحرق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة إذا كانت مج... إذا كانت هذه الصلاة أو حضور هذه الصلاة من السنن، فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم عليهم لتخلفهم دل على أن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب. وخرب بهذا إخواني حتى لا يتساهلوا في.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 هذا حتى لا يقال بأن ما في المدونة خلاف ما في الموطة ونحن نقول إننا نعزو للإمام مالك ما صح عنه في الموطع، لأن هذا الكتاب افنى عمره في تدريسه فقد درسه أكثر من أربعين عاماً رحمه الله رحمة واسعة ومات وهو يدرسه ويحيى بن يحيى الليثي انما اعتمد الناس روايته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 فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر فيه الرخصة للتخلف عن مسجد عن مسجد الجماعة لعذر قال ابن بطال رحمه الله أجمع المسلمون أو أجمع العلماء عفوا قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح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 عند الامام مسلم وابو الزبير ومحمد ابن تدرس المكي وهو من المدلسين ويكثر جدا من روايته عن جابر بن عبد الله واذا وجدتم روايه عنه في الصحيحين بالانعله لان المدلس إذا قال عن فلان حديثه منقطع بد أن يقول حدثنا أو سمعته فابو الزبير مدلس في هذه الرواية يقول عن جادة فالحق أن نرد روايته لكن روايات أبو الزبير إذا جاءت من طريق الليث بن سعد هذه فائدة من الفوائد, من الفوائد في العلال يا اخوان أبو الزبير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 فكان الليث لا يحدث من احاديث ابي الزبير عن جابر الا ما سمعه ابو الزبير من جابر فكل حديث جاء من طريق الليث بن سعد عن ابي الزبير رواه بالعنعنه عن جابر فحكمه حكم الاتصال فقلت يدل له حديث ابي الزبير عن جابر عند مسلم قال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 وأما عبيد الله فهو من الثقات جاء في رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع فقال في آخر ندائه في رواية عبد الله بن عمر فقال في آخر نداءه ألا صلوا في رحالكم فقال في آخر نداءه ألا صلوا في رحالكم وهذه الجملة قد توهم أيضا أن هذا يقال في آخر الأذام قبل الانتهاء منه جاءت الرواية الصريحه مقيدة عند الإمام البخاري رحمه الله وذلك في باب الركوع أو أبواب الركوع فقال يعني البخاري وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره يعني على إثري الأذان قول على إثره يعني إذا انتهى الأذان على إثره ألا صلوا في الرحال وهذا صريح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 يعني استنكروا هذا عن عبد الله بن عباس لأنهم تعودوا أن الأذان يقال بعد الشهادتين يقال بعد الشهادتين الحي على تان حي على الصلاح على الفلاح فلما رأوا المؤذن بعد الشهادتين قال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم استنكره الناس فقال عبد الله بن عباس أتعجبون من ذا يعني أتعجبون من هذا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 الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نوعت في الأذكار مثلا إذا استفتحت الصلاة ففي يوم تأتي بذكر بذكر الاستفتاح وفي يوم آخر تأتي بذكر آخر وفي اليوم الثالث تأتي بذكر ثالث وهكذا على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الركوع والسجود والرفع منه ففي هذا فوائد من فوائده حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا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 الذكر المتعلق بالصلاة فيه من الفوائد أيضا فيه استحضار القلب لأن المسلم إذا تعود ذكرا معينا فإنه يأتي به ولو كان ذهنه شاردا بعيدا لأنه نقول لكم جميعا الآن أقرأوا الفاتحة ويكون الواحد مشغول ممكن لو يحسب في الآلة وراها ورهي اقرا الفاتحة لماذا؟ لأنه قد تعود على قراءة الفاتحة كثيرا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 فقالوا يكره الأذان للقاعد يكره الأذان للقاعد قالوا لأنها شعيرة درج الناس ودرج مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاتيان بها وقوفا فينبغي التأسي بهم في ذلك فمن لم يتأس بهم في ذلك وأذن قاعدا فإنه قد خالف السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا حكموا على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 جاءت الرواية الصحيحة أن هذان الملكان هما الملكان اللذان يصحبان المسلم هما الملكان اللذان يصحبان المسلم واحد عن يمينه وواحد عن شماله سياتينا في رواية سلمان كما سنذكرها الآن ولهذا ينبغي على المسلم أن يحترم من معه من الملائكة ويعجبني جدا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 روايه سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل وابو عثمان النهدي هذا مخضرم عاش في فتره النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في يعني في فتره النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكنه لم يسلم وما اسلم إلا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم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 فلم نجد بدا إلا بالسفر عن طريق اليونان فسافرنا إلى هذا البلد المشؤوم الذي الآن يموت جوعا وهو بلد نصراني خبيث هو أقوى من دعم السرب ضد إخواننا في البزمة في ذلك الوقت والله عز وجل له في خلقه شؤون وللعصات والعتات مثلات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 واطلب منه أن يستمع إلى شيء من القرآن واتل عليه ما شئت من القرآن فإن القرآن له اثر عظيم في النفوس أسأل الله ان يهدي الجميع قدر من البلد. قال أن الدسج عبد, عبد, عبد رسول الله بن الله عليه وسلم قال إن حتى ينادي ابن مكتوم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بي فقوم وشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. قال وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح ذا والله حتى يقالوا هذا ما أدري إلا هوجون في اللغة.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 السحور أو السحور والافصح ان يقال السحور من النداء وهذا هذا العنوان فيه إشكال من حيث المعنى والتقدير والله اعلم أن يقال هذا قدر او قدر وقت السحور بحذف الوقت فالمعنى وتقديره قدر وقت السحور من وقت نداء الصبح قدر وقت الصحور من وقت نداء الصبح المحقق لها هذا المعنى والله أعلم قد أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم أما بلال فمعروف وهو ابن رباح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 فاختلف في اسمه والاقرب ان اسمه عمرو بن قيس بن زائدة ابن الاصم عمرو بن قيس بن زائدة بن الاصم وهو قرشي عامري وهو ابن خال خديجه بنت خويلد فيقرب لام المؤمنين خديجه بنت خويلد هاجر قديما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 بلال وابن ام مكتوم وهما اللذين هذين وهما اللذان كان يؤذنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينه وابو محذوره وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه وسعد القرض وكان يؤذن في مسجد قباء فلما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 وبين أذان ابن أم مكتوم بين أن ينزل هذا ويصعد لم يكن هناك فارق كبير كما هو الشان في بعض الأماكن فإن الأذان الأول يكون قبل الثاني بأربعين دقيقة وفي بعضها بساعة من فوائد هذا الحديث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 وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأكل والشرب جائزا إلى طلوع الفجر الثاني للصائم والأذان في العادة مانع منهما يعني لما كان الأكل والشرب جائزا إلى طلوع الفجر الثاني وكان الأذان في الغالب في العادة مانعا من الأكل والشرب بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال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 من يوثق به في اخباره بالوقت إذا كان معه من يوثق فيه في إخباره بالوقت. وابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. وهذا الذي كان يخبر ابن أم مكتوم كانوا من الثقات وهم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الإمام أو المؤذن عفواً إذا كان المؤذن أعمى جاز له أن يؤذن بشرط أن يكون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 لمن نسي التشهد الأوسط ومنهم أيضا يعلى ابن منيه يعلى ابن مونية ومنهم الحارث بن بن البرصاء وغيرهم لكن هذا بشرط إذا كان الرجل لا يزعجه نسبته إلى أمه فإن كان لا يرضى أن ينسب إلى أمه فلا يجوز لهذا عقد الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه في علوم الحديث في هذا الباب أنه لا يجوز أن ينسب الرجل إلى أمه إذا كان لا يرضى ومثل له بقصة يحيى ابن معين مع الإمام أحمد رحمه الله لما قال يحيى ابن معين حدثنا إسماعيل بن علي فنهاه أحمد وقال لا تقل لا تنسبه إلى أمه فإنه لا يرضى بذلك وإنما قل وإنما قل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 بعد الوقت كما هو الحال في زمننا فيجوز له أن يتمادى في أكله وشربه حتى هو المؤذن يؤذن أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه